يلي شكيت الضنك هذه رسالة رسالة انتحمي من الهم والضنك اسجن هوى نفسك وضيق مجاله قدام في بعض المواضيع يسجنك وابعد عن أصحاب البدع والضلاله وازمن على اللي لزبنته يزبنك واحذر من أصحاب الردى والرذالة اللي مرافقهم يخلخل التوازنك تلقى العوض فيهم رجال الشكالة اللي تحصلهم بضيقك علي منك اهل الوفا والمرجله والجزاله لاحتجتهم من بين وقفاتهم كنك شيخ على المركه وصفا وعياله كلن يقولوا ما روحنا نعاونكم مثل المجم اللي قراح انزلاله ومثل السلاح اللي يرد العداء عنك ولا الردي لو كان زين مقاله في حاجته وده يبيعك ويرهنك مثل الصنم لو مت وانتهي كباره لاباكن لجنك ولهوب دفن كم واحد جثه ومقاضب حباله الغالي يسوى قال فلس ما ثمنك والعز في طاعه عظيم الجلاله اللي خلقك من العدم ثم كونك الحق على عمر سريع زوالك طول الامل ما ينفعك لو يطمنك لو يفتدي الانسان بالموت ماله كل الملل الموت وفدايته بنك كل الملل الموت وفدايته بنك عبد عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البن كود 22-70-70-7-A أبوح عبد الله